د نام معلومه د څخه یورې او پخته کي کهڅو دڅار من متوي او نور سرور منونه کوي اوقرآ شی خدوي دا څنګه دغه نخ کا به ل کېږي که نه ضرات کاثر به ورته واشتې د دغه سرې څخه تا پوتنه و کې د څار ن نهې اوکه دڅهڅخه او د سې شان فرزيتي منيك فرزيتي اما فرزيتي اذا فاسقه فاجر ملكي ايه ارسخ بنوى لكن كافر ارتنوه اكيجي او كباسي يكذيب فرزيتي انكاروتي شبه يخدا تنور من بستاء او بصعادة فرزيتي ايه تنوذيب اسلاميوتي حديث مقدس كرازي رسولي خدا جده وعلا صلى الله عليه وآله وصحبه وصلم فرزيتي من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر ملي. هارشا كلمه في قذاكي فريشه فقستي فريشه دي عدر هذا الكافر ذاهر دي حديث من قدس كفر دي. أما حضرت إمام أبو حليفة رضو الله عنه فرنا وإذا تركت اعتبار بعقيده دي معناش عقيدة دي فريش دي عقيدة وريم لي وصل فقد كفر أولايشي قذاك والدى ناظه أهدو ناظه لكن كفر هارشو عمر شلم قذاكي دي حضرات ش د سری ح می د د پتهي اوس ک پر عداقابلون همی پر قضا قا هم م دا کا کاوه او سېهریي پر دپې كفرما زريا بيولا سوا يا صلمي بنا فاتدي وهذا تضيلي باسي كوسط حمي مكي اللي بنا همي مورا بردولي ودغس عاسي ودغس دلو دار ودغس فاسق